117. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 118. رضوا بأن لكنِِوصُولُ وََّذينَ أَمَنوا مَهُ جَهَذُ بِأَموَالِهِم وَأَمْفُسِهِمْ ياِوصُولُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لهم جنات تجري من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ذلك الفوز وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ أَوْ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 وَنَعَنَّى عَلَى الْمُضَامِنَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى على مِنْ سَبِيلٍ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلِمَ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا فَوَّأَعيُونهُم تَفِيغُ مِنَ ال الدَّمَّ يحَزَنًا أََّا يَجِذُ مَا يُ ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ